نَمِمَّا من رَجِمَ مِنَّا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بينهما بزخ لا بغيان، فبأي آل إربك ما تكذبان؟ يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان، فبأي آل إربك تكذبان؟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 فإذا شقّت السماء فكانت وردة كذبها فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيومئذ الله يسأل عدا به إسوا لجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالمواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون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 متكئين على فرش بطائنا من استبرق وجن الجنتين دار فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيه النقصات الطرف لم يطمهن إنس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 هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آل ربك ما تكذبان؟ ومن دونه ما جنتان؟ فبأي آل ربك تكذبان؟ مدهان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 ربك ما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربك ما تكذبان حورم قصورات في الخيان فبأي آلاء ربك تكذبان لم يقمّثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آل ربك ما تكذبان متكئين على رفرف خضري وعبقري الحسان. فبأي آل ربك تكذبان. تبارك اسم ربك للجلال والإكرام